بسم الله الرحمن الرحيم بذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم سمع الحمد لله تعالى نسمدك وأخيره به ونفرقه فنعود بالله تعالى من شرور أنفتنا وفجئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا له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 يدل على علم وفهم فهو افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحيد وختم كتابه بكتاب التوحيد فكأنه يريد أن يقول من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحيد ما بين بدء الوحي وما بين كتاب التوحيد الإسلام كله. الوحي قرآن وسنة. قرآن وسنة. وكانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن. لكن السنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينصف عن هوى نفسه عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم فالخروج من الدنيا على التوحيد يكون بالوحيين والفرق الذي ظلت السبيل إلى الله إنما سلكت سبيلا آخر غير الوحي الذي هو السنة وحتى الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل ما استضاءوا فيه بقول الذين نزل القرآن وهم شهود الحديث أن الأمة تختلف على 73 وسبعين فرق هؤلاء مختلفوا في الاحكام الفرعية مختلفوا في الوضوء ولا في عدد غسلات الأيدي ولا في المسح على الطفيل ولا في مسح الراء ولا في البيور ولا في الأنتحة إنما اختلفوا في الإيمان واختلقو في التوحيد فبدأ هؤلاء يضعون متاريخ يستقون بها ضربات أهل السنة القائمة على ساق الحجة والمحجة وبدأوا يبطلون من عندهم أصولا يردون بها الأحاديث يقولون مثلا إن خبر الواحد لا يعمل به في العقيدة. هذا أطل فاسد لكنهم أصلوه لماذا؟ حتى يستقوا به الأحاديث التي هي حجد عليهم فأهملوا شطرا وحيد ثم بيان بالقرآن وعادة لا يكاد المرء يستفع بالمجمل إذا أهمل المبين إذا أهمل المبين فالسنة هؤلاء لفوها وكان من جراهنا فيها أنهم لم يوالوا أطحاب النبي عليه الصلاة والسلام الملك القارئ بدأ صحيحه بكتاب الوحيد وثنى بكتاب الإيمان ليقول لسى إن الإيمان لا يصح إلا إذا كان مؤيذا بالوحد. هل يعقل ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا تفاصيل هذا الدين نقلا لا يعلم لاصحاب نبي قط عشر معشاء لا يعلم لأي نبي اصحاب كانوا بهذا الوفاء ونقلوا هذا الدين بهذه الدقة بتفاصيل دقيقة حتى اهتزازه لحياة يعنيه خاصة بالصلاة ينقلوه فأهم المطالب معرفة الله عز وجل أهم المطالب كلها فهل يتطور أن هؤلاء الصحابة ماتوا ولم يخذوا هذا الباب المبتدع جميعا يقولون هذا أي نعم ماتوا ولم يعرفوا هذا الباب لو جمعنا المسائل التخيلي التي سلف الصحابة فيها لكانت بالقول وحثوا كتاب الإجابة لإيراد ما تدرجته عائشة على الصحابة لبدل الدين الزلفشي رحمه الله هذا الكتاب أورد فيه مصنف ما تدرجته عائشة ودعمنته على الصحابة رضي الله عنه. اعتراض لنها على الصحابة. فجاءت فجمع كتابا. فلو أردت أن تجمع كتابا لكل صحابي اعترض على الباقين نقال الأرض ومع ومع اختلافهم في مسائل الفرعية لا نعلمهم قط اختلفوا في مسائل الإمام إلا في مسائل كثيرة ومحكمة. وكان يواجع بعضهم بعضا في النقل في مسائل تقهية لكن مسائل اعتقادية لها وهذا من أكثر دليل على أنهم لم يختلفوا في مسائل الإيمان أو في مسائل التوحيد فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الأمة تختلف على 73 فرصة قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأطفالك فالترتيب الإمام البخاري ترتيب يؤدي بعضه إلى بعض الأول بجن الوحيد عشان لو حبيت ندخل الدين يتخلوا من بوابك الوحيد خروج من عقلك لأنك إذا اختلفت معي بعقلك واختلفت معك بعقلي فلا بد أن يكون هناك عقل ثالث يحكم بيننا هذا السلام الاثنين. لذنين طيب لابد أن يكون هناك حكم. فمن الذي يحكم بيننا؟ لابد أن يكون عقلا كبيرا نرجع نحن ونستفق عليه ولا يكون ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام فرجعنا في الآثم إلى تحديد النبي عليه الصلاة والسلام بيننا فهذا كلامه موجود فإذا اختلفنا في مثالة مثالة ما رجعنا إلى ونظرنا إلى استيراة العملية للصحابة هل اختلفوا في هذا الباب أم لا إذا لم يختلفوا فلا يسعوا الثلاث لا يحج لنا أن نختلف أما إذا اختلفوا فيسعونا كما واسعون فإذا أروج البواب أول باب تدخلوا اختلفوا هو بدء الوحيد ثم أهم المطالب جميعا الإيمان فلا يكون إلا بالوحيد ثم ذكر ثالثا كتابا علم لأن كل الأحكام الشرعية السجليسية لا تكون إلا بعلم واحد يستغرب لما تدخل تشتري جهازا كهربائيا بيعطيك كتابة لتشغيل الجهاز لو كتلوه واتفق الناس جميعا على ضرورة الرجوع إلى مثل هذا الكتاب لفهم هذه الآلة اتافها فيتغل المرض أن أقواما لا يعيرون الاتفاة على جتلاق لا ينظرون إذا القحاد استعملوا ليش كتلوه العباد لا ينظر يعبد الله عز وجل كيفما اتفق ولا ينظروا إلى مثل هذا الكتاب والله عز وجل, وجل يقول الرحمن اسال لي خبير اسأل عن الرحمن من يعرف لا تسأل الجاهل الذين لا يعرفون اسأل عن الرحمن من, من يعرف وهذا فيه دلاله على ضرورة العلم والتعلم وان المسائل الاعتقاديه كلها لابد لا بد ان تؤخذ من كتاب النبوة لا تؤخذ من عقل انسان مهما جل عقله ليد ان الوحي هو فذكر ثالثا كتاب العلم بعد الإيمان وقبل كتاب الصهار يدل على أن كل تصرفاته تتكر إلى العلم الإيمان البخاري بدأ الكتاب بداية طبيعية بدأه بعقد بابد لفضل العلم وده في نوع من التشويق قبل أن تأمر بالشيء اذكر فضله وهذا من تمام الحكمة النبي عليه الصلاة والسلام لقرض في الجهاد بيّن لهم منزلة الشهيد ومنزلة الذي يؤتل في سبيل الله فتحمسه لأن الله عز وجودة ما خلق الإنسان خلقه باحثا عن الأجل شو حد يعني عمل مجرود إنما يعمل العمل لشيء لهذا في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قاله قال ماذا أقول لما تذكر في, في صلاتك ماذا تقول قال أما إني لا أرحت لزندلتك ولا زندلتك معاه كلمة دولة دولة. لا أعرفها لا أحفظه لكنني أسأل الله الجنة وأعود به من النار بس كده قال حولها نجند كل الكلام أنت تابعه بالجعال تحفظه ولا تعلم تتهمه كل أجلاك الآسف نحن في الجنة وأن الله عبدالجل يعيدنا للنار كل الكلام بالقفر في اللي التي انتهتها دي نسأل الله الجنة ونعود به من النار ونطب الله الجنة وثار للنار نصدت الجنة ترغيبا لذلك أخطأ من يظن أن العمل أجل الجنة ثابت زي بعض غلاف الصوفية ويسيبون العبارة المشهورة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله إلى ربيعة العجوية الله كنت أعبدك طمعا في جنة فتحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك هذا الكلام فيه مغالطة ذلك أنها لا يمكن نرى الله إلا إذا دخلت الجنة لا يرى الله إلا بعد أسول الجنة فأنا لما أقول اللهم ارزقني الجنة وأعظم ما في الجنة هو رؤية الله عز وجل بكأنني أقول يا رب امنحني رؤيتك لكن تقول للخصوة أسألك طبعا في جنة فاحرمني من جنةك كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تأمد الله الجنة واتعاذ الله دوارد وتعالى من النار فالإنسان مخلوق ليعمل ويبحث عن الآسف إذا علم أنه لا يؤجر فترة المتر فترة المتر نبي عليه الصلاة قال إذا صارت بتاع وفي يد أحدث الفسينة فليغرزها هذا الحديث فيه ملخص وهو أن الإنسان إنما يغرس النقلة لا ليأكل منها إنما ليأكل منها أولاده وأحباده كما أكل هو من غرد أجزائه إذن ما غرت القسيل إلا لهدف فترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم في غرض هذا الفسيل قال له إذا قامت الساعة وفي يد حديث فلا يقل تقدير الكلام فلا يقل لمن أغرسها الساعة قامت لمن أغرسها إذا لن يستطع لها أحد فهو حري أن يبقين ولا يغرس فكأنه قال له خال طبعا واغرس مع أنك لن تجل من ورائها ثمرا لكن أجلسها وقال الصبع الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ثمرا وقال ما لي عند ربي إن في سبيلي قال لك الجنة قال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه الثمرات وألقى بها وقاتل حتى قتل فيه لي الفصل الجنة. قال يعني شن يقول بينه وبين الجنة ان انا اكل السمرة. اذا هي حياة طويلة ثانية ثانية دقيقة دقيقتان. طويلة الدنيا كذلك. رماها ودفن وقتل. تخيل لو شوهيني الجواب. ليس لك شيء. ما لا احتراطي الكتل. يقنى ليت لك شيء. كان ممكن يكون الجواب السمر فهو يرد. استعجل عليه. لا ينعم بالحياة ولما المثالة لا أجرى فيها ولا حافظ خلاص كان رجل الذي جاء إلى عبد الله بن سبيل لما كان يقاتل عبد الملك ابن الرعان على الخلافة فقال له أنا باطل مغوار وفارس معروف وممكن أقاتل معك لكن كم شرطيني من الآجل قال يعني أطيك كذا وكذا قال له ضيب هات. قال مش لما تقاتل وتبلي بلاء حسنة فتولى عنها الوجد وقال أراك تأخذ روحي نخدا وطرطيني دراهمك نسيح فروحك نخدا كده والخلصة للإنسان لا وعيد الاول ينعى بهذا الله قبل أن يموت فلما علم أنه لا يأخذ وقد يقتل ولا يأخذ الأجل فتر في المده وتولى لأن هذا خلق الإنسان يحسن عن الأجر إذا <تصفيق> أردت أن تراثب إنسانا ما في شيء ما أن تأمره بشيء ما رجبه وبينه له أجر عملك فإن هذا أدعى أنه يقدم وإذاك القطاع الخاص ناجح والقطاع العام ناشي ليه القطاع الخاص يربط الحجور بشتات القطاع العام لا القطاع يروح يناس بيأخذ العلاوة بيأخذ الحراضي بيأخذ المرتب إنما بطاع قطل يقول لك القبعة بجنيه فيقول لك ما أعد إيد البطالة لك ما أعد من القاضي ليه فما أستغل كل ما يستغل يبدأ فنجح والشركات اللي بضع في أجور عالية عندها, عندها مبدعون عندها مبدعون ليه؟ يعطيه يعطيه الأجل وزيادة فده في نوع من الحافظ فلذلك إجمال البخاري رحمه الله بدأ كتاب العلم بالطول هذان فضل العلم لأن العلم واسع ومضم وشارع ليس بذلك تحرير محل النجاح في كثير من المتائل يحتاج إلى طب لذلك تبليغ العلم لفناك والصفر على أدى الناس وعلى مخالفات الناس وعلى بلادة المستمع أحيانا كل ده حاجة قطرة تبليغ العلم مع كثرة المناوئين لك وكثرة الأكثار والمرحال كل هذا يحتاج إلى صفر مديد يحتاج إلى مجهود دليل فلا يدخل فيه إلا من يعلم قدرة من يعلم قدرة العلم والإمام علينا بي صالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرطا أن يدعيه من ليس بأهلها وكفى بالجهل عارف أن يتبرأ منه من هو فيه يعني لو قابلت أبا جهد في الطريق فقلت له يا جاهل لأحمر عنقه من الغير مع أنه أبو جاهل مش جاهل فقط أبو جاهل ومع ذلك يستنكر أن فقفه بالجاهل الوقت بالجاهل مرد كل الناس تدعي العلم في أي فن من كنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققة بهذا العلم ليه؟ العلم شرع العلم بيرفع صاحبة يرفع حتى في علم الدنيا لما تجي راح نتخطط في فن معين من خلال الدنيا الناس كلها تطلبه يحس بالعلم مع كثرة الطالبين وهناك للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد بمسنده من حديث أبي شبشة الأممال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما وماذا فهو يستق الله فيه يصل به رحمه ويرعى للجاه فيه حقه فهذا بأفضل المنادل ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو شوءا ليك فلان لعملت معنى له فهو وليته فهما في الأجل سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخطط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل ورجل لن يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي قلاء لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزن سوا فالناس اثنان واثنان سبع الله اثنان اللي هو رجل اول والثالث والثاني تبع للأول والرابع تبع للثالث. الرجل الأول أدار الله علما وماذا؟ وهناك لفت في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا الدنيا لأربعة نفر فذكر الدنيا لقبض الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدأ العلم بنية فاسدة إن هو يتمنى أن يكون شيخ كبير وعالم جليل ومفتي الزيار يتمنى ذلك وهذه نية فاسدة ما لم يبتغل به الدار الآخرة فإنه يفاسد تعالف الأقل قدر من الدنيا يعثر على الآخرة أقل قدر منطلق الدنيا يؤكد عمل الآثرة يعني احنا بنتشبه الخسالة دي بإنان في أكفاله قطعة من الطين، ثم طبت الماء الرقراطة في هذا الإنان المية كلها سكلها صين كلها طين، برغم الحجم الماء كده وحجم الصين أجه كده إلا أن هذا عكر الماء كله أقل قدر من الدنيا يعكر على بالآخرة شكد تجريد الإخلاص لله ضروري ومهم النبي عليه الصلاة والسلام استفاد بما لأبي بكر رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام أنه ليس لأحد عليه منك إلا وفاه إياها إلا أبو بكر قال له عليش يدن يجديه ساه بها واتاه أبو بكر بمال كثيرا ما واتاه بمال ومع ذلك لما أراد أن يهاجر رسول عليه الصلاة كما تفاهي البخاري وأخبر أبا بكر أنه سيهاجر اشترى أبو بكر راحلتين وحبثهما يطعمهما أعرفهما استعدادا للهجرة فلما آنى أواني الهجرة وجاء أبو بكر بالراحلتين فأعطى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن ليه المرات يقوله بالثمن لا يعطيه ثمن الناس أنا للذات، يا ما أخذ ذلا، يا وتهب وساه بما شرعنا لماذا هذه البذاء؟ لأن الهجرة لله لا يعكرها بشيء من الدنيا. قال له لا آخذ الراحلة إلا بثمنها تجريدا للقص وكذلك لما دخل المدينة، فرأى. قطعت أرض لبعض لظلمي من الأمصار يتأم. فقال ثمنوني بحايقكم يا ابن النجار. فجاء ابن النجار ودجنون بالاستلاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمنوني بحايقكم هذا يعني أشتري منكم بالثمن. قالوا لا والله لا نأخذ ثمنه إلا من الله عز وجل. ومع ذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم السماء هذا بيت الله فاقل قدر من الدنيا يعثر فالإنسان إذا إبداية صلى الله عليه وسلم يتمنى يكون مفتي إمام كبير قطيف محدث مفتر كل هذا يعثر قصده لكن قد يدخل المرء بوابة العلم بهذه المية الفاترة بهذه مية الفاسدة ثم يطلب العلم فتنطلق نيته بعد ذلك مع طلب العلم فالنبي عليه الصور كان يقول إن دنيا لأربعة نفر أي من طلب الدنيا بالعلم نال الدنيا نال الدنيا العلماء ثلاثين غير متوجين والعالمة تخضع لهم أكثر من قضوعهم للسلطان لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له إنما الثلاثين لا يملكون إلا سلطان اليمين الذي لا يخضع البدل إلا له إبقى الرجل قد يكادر العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم إذن العالم خلق على القلب لكن هذا كان سلطانه أقوى قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما فهو جاهد لكن هو في حقيقة أمره مستيقف بها خاضع خلق للحجة للعالم يملك قلوب الله ومن هنا تأتي قوته فمن أراد الدنيا فعليه العلم فذلك كانه نوع من الترغيم كأنه يقال لك إذا طلبت العلم فعجلت عن تصحيح من يدك وأعتدت أن الدنيا متقدمة فلا تنفرص عن العلم رجاء ان يصبح الله الحالة. بعض الناس يقول لك انا اشتآج اه بحيث كده ناعج مراد عيد الاختير. فيوم ده خوف من الرياء وخوف من السرعة يصرف عن العلم. يقول له الاسود. وهذا من دليل نصح النبي عليه الصلاة والسلام. العابد يزهد الناس في الدنيا والناس لا تستغني عن الدنيا فقل ما يطيعون لكن العالم يحبب الناس في الله فتهون الدنيا عليهم وهو ذا القرر لما تقول له اترك الدنيا تعالى ورايا لا يعرفش مش لأنه لئيم أو لأنه غير مؤلم لا لأن الاتطال عن الدنيا صعب ولذلك ما نصيحة قوم قارون له. قالوا له فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى مصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا. لا اقول لك اترك ما انت فيه من الافهر. فالرجل ذلك جدا. وعنده يعني كل رضانيات الخيارة. وأراد أنه ينفجد فانت عايز تتبيج ينفلع من كل ذلك وينفعك مثل أبي ذر مثلا تقصت عليه قصة أبي ذر مثلا لا يأخذ لما قصت عليه قصة عبد الرحمن تعالى ثم تقصت عليه قصة عبد الرحمن تعالى ثم تقصت سليمان عليه السلام يعني شوف سفيان ابن رحمه الله قال له سائل أيهما أحبوا إليه قول مطرق إن عبد الله بن الشخير لأنه عافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصل هذا رحب لي القول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضته لي فكتبت شيئاً ثانياً ثم قال قول مغرف أحب إلي ليه قال إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت وصف سليمان مع ما كان فيه من النعمة نعم العبد إنه أواب ورأيت وصف أيوب مع ما كان فيه من البلاء نعم العبد إنه أواب فقام الشكر مقام الصبر وبقية فلا أن أعافى فأشكر خير من أن أهدل فأصبر إذا كانت الدرجة عند الله واحدة فسليمان عليه السلام قام بحق الله في شكر النعم فدرجة عند مال فلما تقول له اترك ما عندك من المال لا يتبعه لا يتبعه لي عليك عليه ذلك في بعض الناس يقول أنا أقصى فقر وأخاف ولا أتفيد أنني أعيش فيه مثل هذا لا نقول له فكرت مالا ونعلم يحببنا فقال قارون بيقاطب رجل كل أغنياء العالم الآن لو جمعوا ما عندهم من مال لكان هو الفك التي في جيب قارون كل الفيديس اللي عمدون الفاكة اللي عمد قروره. شوف بقى العصبة وللقوة. يشيل المبتاع متعرفي ايه ليه ليه فلما واحد يقول عنده الملده كله. وبعدين خدين. شوف غارج وخدين. ده ممكن يترك. علامة اللي خدين ايه? الله عز وجلس ان قارون كان من قوم واحد من سايف الزحف. ملوش ديمة. ملوش كني. ليس له اي ديمة في المتلع من قوم واحد منه. وبعدين فرع في الفرعة الكبيرة دي. والغنى ده كله فلما يكون خسير. وبعدين حب يجذب أو يقترب خط جسيم أن تقول له ما لك رجعنا نحن نقول له ما بكل المباحات وأخرج حق الله من المال. واعطف على من التبيح والأرملة والمسكين وتمسح بر كل كما تحب وترقى به قال ولا تسأل صديقك من الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الدنيا لا صاعت نفط. في بعض الناس بيدخل العلم بهذه النية. لا نقول له لا تصرف. ولا يحملنك فساد نيتك. أول الأمر على ترك طلب العلم، لكن أقرب العلم وطرق بابه. وستصحح نيتك بعد ذلك كلما أضاف شيئا إليه قرآنا أو سنة. كل ذا بيتعلم منه شيئا فشيء فشيء يصحح نيته بعد ذلك. كما قال في جريس رحمه الله طلبنا العثم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له وشبيه به قول عبد الله بن رحمه الله كانوا إما صرحا وما كان ضرورهم أن يخطموا حقاً كتب قال نظرت أنني كلما اغتبت إنساناً أصوم يوم فكنت أغتاب وأصوم فلا برضو نصليا ما قطع في العملية فحب برضو ايه يعني فقال فنظرت أنني كلما غتبت إنسانا أتفضق بدرها فمن حب الدراهم تركت الغيب هاي فالك كل يوم درها في درها في, درهم في, درهم في, درهم في درهم. قال لك لا أنا أباق عن الغيب وما ضره أنه يعترف هذا الاعتراف دي ثمرة العلم ثمرة العلم أن نعرف قدر نفسه مهما زكاك الناس ومدحوظ أنت أدرى بقدر نفسك فقول عليه الصلاة النمى الدنيا" فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي جليه لأربعة نفض فكلنا واحد من هؤلاء الأربع فيش واحد منا يخرج أبدا عن الأربع دول الأول رجل آتاه الله العلم والمال فتمر في العلم أنه يرعى لله فيه حقه ويطلل به رحمه العلم والعمل ده كله بدليل أن الغير الثاني عند الله فقط وجاهد وقال عليه الصلاة فهو يخفص في مال. لا يرعى لله فيه حقه فهذا الرجل اللي عنده العلم الأول وهذا عند المال استطاع أن يوظف المال بالعلم وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن أو الحكمة أو العلم ثلاث ألغام فهو يعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في ورجل فلقوا على هالكاته الحق لا حسد الحسد هنا المقصود الغلطة أن تتمنى لنفسك مال أمريك بغير أن تزول النعمة عن أخيه لأن العقل إذا حسد حسد المجمول يعود الضرر إليه إذ يحيط المكر السيء إلا بأهله زي بيحكي بمرة أمريك فاللاح كان جار عنده قلبه بهما كده اخيان واسمان والباين بتاعت العجاب تعمل يحترف غيظا على جال فقال لك نجيب واحد حسود يخضب الباين بعيد ويبقى وانا عن دو حاجة وانا عنها فجابوا وقصوا الباين رجع من الغز كده هقول لك الباين اللي هنا فالمهم من بعيد جدا فألو شبه جدا جدا دي أهي دي أهي بي أهي بي شك بحد الناس فتعمل تخبرت <تصفيق> <تصفيق> يعني حسد هو حسد نظره حسد عينيه فلا يحيط المكر السيء إذا بأهل قلب حسد أي بغطة وإن كان القلب لا حسد أي, كان, لا حسد أي كان الحسد مسموما فلا يجم فيها سيء رجل آتاه الله او القرآن فهو يعلمه الناس ورجل اتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته جو بالتعليم الحديث سلط المال على هلكته يعني اهلك المال مش بينفق كده الهوينة وينفق على اكيه اعمالها الجاية بهدولة رجل بينفق المال بتاعه أي شيء جاء مجال خلوم رامجه في الزلوث كلها سلقهم على هلكته وبعدين حط الخيد بقى الذي لا يكون إلا بالعلم لا يكون إلا بالعلم أهو نحن عندنا مثلا الله قصار تيجي في رمضان تعمل مواعد الرحمة وتقول لك أنا شرصي وهناها شلوم شبوك البخاري ومسلم كذلك شرص البخاري ومسلم وديه شرصي وخلانة حلانية وكذلك إن الجماعة القناة يقول يكلون مثل أكل في البيت وتشرف على الطبيب بنفسها وتتأكد إن اللحمة تيرون لو... تمام وتملك مالها في هذا الشهر، لكن هل أهلكت مالها في الحمق؟ لا إن الله طيب لا يقول إلا طيبا هز البطون لدمل البطون كله رايح على البحر مالوش قيمه طرقه بتعمل جامع طرقه رمضان تسجد عمره في رمضان ماذا الكلام ده كل ده مالوش قيمه هؤلاء السبب في انه ان هذا المال اهرل في غير الحق الجد هذا الخير لا يكون الا بفضل العلم ثلاثه على هلكته في الأطفل وهذا لا يكون إلا بالعلم الغل الأول أداه الله فعرف كيف يوظف ماله بالعلم الذي عنده قولت في هذا فيه شخص رجل رحمه من حقاً فهذا بالأفضل الثاني الله علم؟ ولم يجب فهو يقول لو أن ذلك فلان ساعده الحلم على صفحة اليدك بالله فهو مجرد اللي هو لا حلم ولا لدني رناسك فعجل ذلك عن طريق المريض لا أخلص إلا هذا الحديث الضعيف ورأت الشيء في كل أمثال وغيره يقول يرد أن ان تردد الطالبات الذي يسمع ثم ياخذ بشرحها كما يرد جلال ابا يعقوب وقال الى راعنا قال اعظم ناوي عن التشديد فالمراه كثير طماع وانا ما لك هتقول لي لا مشديد سامع قل لي فدخل فأخر ما بيقوله لي كذب الغنب أنت لا أدخل إيشان تهيل ممتاع أنه هو لن نعيش بها وفلس فلن يسكن الحذفة فيعمد ويطرحها بشكل هو ده اللي دخل بيأسه ولم إلى إبتياله في الضغط الكلب فالغنب الضغط الضغط ويعجب عن تطبيق ذلك أصيب له اكثر مثلاً في مثل الدنيا ماذا لذلك الأجرم؟ تختاري اختاروا رجل الثالث قاروا أكثر ضرعياً ونحن يؤديه ماذا؟ فعجز عن تصفير نيجاته وعجز عن اشتياج مثليه فن يغذبه بسبب ذلك إنه رجل الثالث قيل سنفتان وقيل سنضحح نيانه نظر إلى أسود الإنسان وهو أفضل المنازف فعقد العزم إلى يدى السابق فقال عبد الله صلى فهو يقول لو أنت لي كهلاء لعجزت بنياته لعجزت بعمله فهو بنياته هو بنياته معه هو آذر الملك. وقال أول الغريط حتى الله يتدام إذنبت أعمالك للنينية وإذنبت يكون دبريء ما يارب فمن إلى الله الرسول هي الله الرسول ومن كانت تجارك إلى الدنيا يمتزمها أو مرأة يمتزمها فجارك إلى هذا رسول فهو من يجلتهم وإذنبت في دنيا فانية الدنيا فانية الدنيا ألي أعرف وليته أي هو وما عقد قلبهم عليه السنينيه فهو رجل فهو أزل آجل سواء فهو لنقول الطيس هو فهو في الآجل سواء في أعطاء فهو الأول اتعذى أيوه بغضب قيم فهو يرشد الناس وفي الوقت الناس الثاني تعزى أن يروه لي الناس في نصة مراهبة. وهي الثاني. فكيف يستغلها? فالعلماء قالوا. قولوه على القصة. فقوم من أجل الشتواء يحسن لكم. يزنعوا فتلا. يزنعوا ليزهر. سواء. لدينا شبعة. ذا نجيب لديا ليه؟ لا لا سواء. لا توا لا توا يعني الملعقة المطلية بماء الذهب كملعقة الذهب طيب لا توا فمعنى وهما تهما في الأجر توا يعني قريبا من الشواه يعني مثلا ندي مثال تقريبي. من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له اظن الدوراقي قال له انك تقول عن الراوي مرة ثقة وتقول مرة لا بأس به فقال له من قلت فيه لا بأس به فهو ثق فطب ايه فان انت وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت لما قلت فيه لا بأس به فواتقه ثقة طب ليه تقول لا بأس طب ما تقول ثقة وخلاء طب ما لدي في انت اخليك معه لا قلتوا يعني مثلا في التقديرات الجامعية عندنا الانفتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قلت ربنا جعلنا من المقبولين أصبرت. وعندنا ضدين مش زي ده المقفة كده فالامتياز من 100, في 100% إلى 90% فاللي جاب 90% الميه امتياز واللي جاب 100% الميه امتياز طيب يستويان؟ لا يستويان لكن في نفس الدرجة في نفس الدرجة، ده 100% الميه امتياز وده 90% امتياز لكن اللي امتياز يضموهما ايه؟ حكم واحد وانت فاوتا في المنزلة فده القول الأول القول الثاني وهو الأطح هما في الأجل سواء والرجل الثاني ما افتقر باختياره حتى يؤاخده الله عز وجل على ما لم تكسب يمين هو صقيه، أليس اختيار؟ والله عز وجل يعامل هذه الأمة بالفض وليس بالعدل، فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده انه يرفع الغدر بغير كسب منه، تفضلا منه على عبده، وإنام البخاري رحمه الله ب. بالغ ذكائه وفقه رحمه الله الفقط هذا المعنى في باب عقده في الصحيح قال باب من ادرك من العصر رجع. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط